محمد, <محمد>, <محمد> <أحبائي> اولهم محمد اخرهم محمد <أحبائي> اخرهم <أحبائي> وبعلى عيوني انا قبل الرضاعه اطهار ابرار قلبي بكل فخر يعلي ليلى طهار الاطاع انوار قدس زاهره بهالعقول حائره انوار قدس زاهره بهالعقول حائره احبائي احبائي احبائي احبائي, أحبائي يوم الدلالي تحوم على النبي الهدى وصايا مسرور والنور أشرق من شمس لتشع من الذكيه نبينا المنور وفاطم وحيدر نبينا المنور وفاطم وحيدر أحبائي أحبائي أحبائي أحبائي, أحبائي النور الحبيب المجتبى وحسين امامي هلا بدري قلبي ابعد من قلب عاشق لهم شوقي وسلامي فديتهم خير الورا ساجدا وباقرا فديتهم خير الورا ساجدا وباقرا احبائي احبائي احبائي احبائي يماني امد هالجافر الصادق وطير هالحال عالبال كل شي شكر الله جعل من عدنا شيا شكرا يا رب القضاء لك ضمن وللرضا شكرا يا رب القضاء لك ضمن وللرضا احبائي احبائي احبائي احبائي سعود وورود نستقبل سوا اسم الجواد بكل سعاده والجود مولود وياه يظل يتبارك بهاي الولاده وابنه الهادي هدى بقوا على طول المدى وابنه الهادي هدى بقوا على طول المدى احبائي احبائي احبائي habai العام صافحها يمين العسكر بتف الولا نعم اعلام الاسلام خفاقه ظل بالمهدي براس الهدايا فليستمع من ضدهم رغم عليك انهم فليستمع من ضدهم رغم عليك إنهم احبائي احبائي احبائي احبائي, أحبائي محمد اوله محمد اخره محمد